يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وان يجدوه فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين